قالت أكتب اكتب في قصيدة أو بيت من الشعر أكتب اكتب في كلمات تزيل هم وأهى وتروي صغري العتش أكتب أكتب ولا تهى لا تهى فزني لا تخف زجري كلماتك كلماتك تفرحني اكتبت أكتب في سهر واكتبت في سهر فانت الساهر بالحبات هذه تأتي وتلك تغدو هذه تاتي وتلك تغدو والاخرى تهجون وانت دوما بالكلمات تنتحن قالت قالت ارسمي ارسمي حروفه في قلبي ارسمي فراشه تجول على حضنك ارسمي لي اصبورة من فوق جرحي كبلي بهبك سجني في قبضيك ودعيني اسوح في فكرك دمعة على وجنة عربيتي القيني جمرة جمرته في فؤادي الفرنسية اقراني حبك بلهجة المشقية Bilo que és síndi, i síndi.